هش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا, وقالوا مجنونون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 قد القدير وحملناه على ذات الواحن ودوس تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي وندوب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابه ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا, ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر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 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذب؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بِقَوْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُبِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُبِ وَلَقَدْ صَبَحُوا بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ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 يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقنا وبقدام وما أمرنا إلا واحدة كلامهم بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك يقتذر